بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا وعلى, وعلى المؤلف رحمه الله تعالى الحسن بن القاسم من المرادي الملقب بابن القاسم المقنبي أبي علي قال ثالثه أي من مع من من أقسام ماذا النون الاول نون التوكيد و والنون الذي هي من حروف المعاني اربعه اقسام نون التوكيد ونون التنوين و نون الاناث ونون الوقايه ونون الوقايه قال الثالث الثالثون الإناث في الفعل المسدي الظاهر هذه على لغات أكلون البراغيث. قال في الفعل المسدي الظاهر على لغات التي يقولون فيها لغات أكلون البراغيث وهي لغة طي وقولهم لغات أكلون البراغيث أي نسبة نسبة إلى هذا اللفظ لأن هذا اللفظ صدر من بعضهم. صدرا بعضهم فنسبت إليه هذه اللغة وهو أشهر لغة أشهر لغة هي هذه اللغة فسميت هذه اللغة به وإلا هي لغة الطيء من قبائل اليمن قال على الله الذي يقولون فيها أكلون البراغيث وهي لغة الطيء يقول الشاعر ولكن ديافي ولكن ديافين دي أبوه أمه بحوران يعصرنا الصليط أقاربه يعصر... يعصرنا الصليط يعصرنا, يعصرنا قال فيه يعصرنا حرف يدل على التأنيث والجمع فقط لأن اقاربه فعل موجود والبيت الفرزدق والديافيه المنسوب الى دياف وهي قرب الشام وحوران وضع بالشام والسليط هو الزيت اسمنا اسماء الزيت يقال زيت ويقال سليط ويقال سمن ثلاثه اسماء وقال وانكر ويقال شحم اربعه قال وانكر قوم من النحويين هذه اللغه وتاولوا ما ورد منها ولا يقبل قولهم في ذلك بل هي ثابته بنقل الائمه وساتي لذلك مزيد بيان بيان إذا عرض لآله الاثنين عرض لله. الألف إذا عرض لله إلا له إذا عرض لله الرابع الرامي عنون وهي نون مكسورة تلحق قبل ياء المتكلم اذا نصبت بفعل إذا نصبت بفعل اذا نصبت بفعل يعني ما معنى اذا نصبت بفعل ياء المتكلم التي هي في محل نصب في العباره تجوز وتسمح قبل ياء المتكلم اذا نصبت هل ياء المتكلم تنصب ام هي مبنيه هي مبنيه اما على السكون غالبا واما على الفتح نادرا في محل في محل اما يعني في محل نصب قال نحو اكرمني او باسم فعل عليكني بمعنى لزمني او بإنا واخواتها نحو ليتني وتلزم مع الفعل باسم فعل الا ما ندر من قولي من قوله ولهذه رعبه رعبه بن العجاج من قوله اذ ذهب القوم الكرام ليسي والاصل ماذا ان يقول ليسني اولث قبله اعد قومي كعديد الطيس اذ ذهب القوم الكرام اليسي يعني اعد قومي كعديد الطيس ما هو الطيس يعني الحصى الكثير يعني الشيء الذي يعني مثل الحصى في العدل اعد قومي كعديد الطيس يعني نام كثر اذ ذهب القوم الكرام اليسي يقال الطيس ويقال الطيسل هو العدد الكثير الكثيف كعدد الرمل والحصى وقال إذ ذهب القوم الكرام ليس الشاهد ليس وهو نادر والمشهر ان يقول ليسني قال الرابع نون الوقاية وهي قال الا ما وعما ان واخاته فذرات اقسام قسم لا تعظم منه الا نادرا وهو ليتها قسم لا تلحقه إلا نادرا وهو لعله وقسم يجوز فيه الامران وهو انا وأنا ولكن و ولكن و قال وتلحق نون الوقاية ايضا قبل عن متكلم عن قلت في من وعن ولا تحذف إلا في ضراء الشعر نحا قوله أيها السائل عنهم عني لست من قيس ولا قيس مني سائل عنهم وعني اصلها عني ولست من قيس ولا قيس مني اصلها مني لذلك ابن مالك ماذا يقول وقبل ينفسي مع الفعل التزم نونو نو وليس قا كا وليس, وليس, وليس, وليس قد نظم انا قد قفي النظم ذهب القوم الكرام وليس وقولا ان مع الفعل تذ من نو وليس قد ولا تني فشاء وليس ندرا معل الاكن مخيرا في الباقية والطرر خف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قلافي قدني وقد الحذف ايضا قد يفي الا خصافكم كم أبيات لما لك هذا من دوهة العرب اي لخصاء بابا كاملا في أربعة ابيات شيء عقيد قال وقبل أن نفسي مع الفعل التجم قبل أن النفس ما هي النفسي نتكلم مع الفعل التجم نون وقايتين الفعل الذي نصب إياه المتكلم محلا الذي نصب إياه المتكلم محلا أما لفضل لا وقوله أن نسمع الفعل زنون وقاتن وليس قد نظم يعني قد جاء ليس نادرا بدون النون وليتني فشاء يعني يقول ليتني هذا الكثير يدخل فيه وليتي ندرى ليتي كقول الشاعر كمنيتي قابر إذ قال ليتي أصادي فهو أفقد قل مالي هذا جابر تمنى أنه يحصل قرنه قال وما لي أفقده كامل فالتقى بقرنه فضربه ضربه فأصبح ما تمناه هايش وبال عليه كمن يتقابل إذ قال ليتي أصادفه ليتي أصادفه وأفقد كل مالي طيب صادفه يعني ماذا يعني عن قلبت المصادف عليه والله استعانى انا وليتني فشا وليتي ندره ومعلع العكس معلع العكس يعني لعلني لعل ماذا الـ يعني الـ الـ النادر انها ايش تاتي بالنون لعلني وإلا لا الاكثر ماذا لعلي علي حتى فيه يعني لوث القران لعله بلغ الأسباب، ولايتني فشا ولايتنا ندرا وما لعلك سكن مخيرا في البقيات، كن مخيرا في البقيات، يعني لعل ولايت ما هي الباقيات يجلس فيها الأمران، إنا وأنه ولكنه كأنه يعني من أخوات ان الاربع ولايتني فشا ولايتنا ندرا وما لعلك سكن مخيرا في البقيات والطلان خفف مني وعني بعض ما قد سلفا، البه شعري. قال اذا قرت بمن عن ايها السائل عنهم عن من قيس ولا قيس مني ولا الطرار خفف مني وعني هذا البيت بعض ما قد سلف اي في شعر الاقدمين شعر الاقدمين شعر الاقدمين بعض ما قد سلف وفي لدني لدني قلافي يعني قدني وقطني ولدني قال بإضافة قد وقط قد وقط هذه قد الذي هي اسم فعل بمعنى كفى وقط اسم فعل بمعنى كفى ولد يعني من الظروف وبقل جواب وكلها قال وكلها بمعنى حسب يعني مشبهه باسماء الافعال بمعنى حسب قال وحذفها من بقي أكثر من إثيانها بقيني بقيني بقيها بقي بقيني هذا جدا قال وفي لدني لدني. في لدني لدني افيه لدني لدني قل وفي قدني وقطني قدني وقطني الحذف ايضا قد, قد يوجد قد وما هي الذي لم يذكرها ابن مالك بقل بقل هذه ما ذكرها ابن مالك في الفية قال وكلها معنى حس حذوها بقل اكثر من من اثباتها بعكس الثلاث التي قبلها ولا تلحق الوقاية الوقايه غير ما ذكرته الا ما ندر مما لا يقاس عليه انها اشياء نادره وحكم الوقاية الوقايه مشهور فلنطيل هنا باستيفائه ابي ذكر احكامه وافيه وانما سميت هذه النون الوقا لانها لحقت لا لتقل الفعل من الكسل هل لتقل الفعل من الكسر مطلقا او من كسر مخصوص لتقل فعل من كسر مخصوص ما هو هذا الكسر المخصوص كسره بعد هياء المتكلم كسره بعد هياء المتكلم والا الفعل الفعل قد يكسر او لا قد يكسر الفعل لم يكن الذين كفروا كسر موجوده في اخر الفعل التقاء ساكنين. وايضا الكسره موجوده موجود الكسرة ما إذا أمرت الانثى ماذا تقول لها قال العزاق الفكلي واشربي وقر عينا هذا فعل مكسور أو لا فكلي اللم مكسوره واشربي البم مكسوره وقر عينا مكسوره لكن كسرة ماذا بعدها يا المخاطبة ما, هي ما هو الكسر الخاص بالاسم كسره بعدها يا المتكلم مثل غلامي أصحابي شجراتي القراتي كسرة بعد هياء المتكلم هذه كسرة خاصة بالاسم فلو لم تأتي بنون الوقاية ماذا سيكون الفعل سيكون آخر الفعل مكسور فيه كسرة وبعده هيا المتكلم هذا لا يجوز عربياً فأتوا بنون الوقاية لأجل تقل الفعل من كسر ذا قبل يا المتكلم يشابه كسر الاسم يعني من اجل وقايه الاسم من كسر ايش من كسر المخصوص ما هو الكسر المخصوص ما هو الكسر المخصوص من يجب عندك كسره بعدها يا المتكلم اما كسره بعدها يا المخاطب فكل يشرب يقري عينا كسر, كسر آخر الفعل الالتقاء الساكنين موجود لم يكن الذين كفروا هذا هو وايضا في الفعل المضارع ياء المخاطبة يا المخاطبة سواء في المضارع أو في الأمر الفعل قبلها ما له تذهبين مكسور حتى مع المضارع الفعل قبلها المخاطبة مكسور لكن كسر بعدها يا المخاطبة وما هي الكسرة الخاصة بالاسم كسرة بعدها يا المتكلم فأتي إذا وجدت يا المتكلم والفعل مكسور ماذا يعلون محافظه على كسرة الفعل يطرحون الفعل على ما هو عليه فيأتون بنون الوقاية قبل يا المتكلم حتى لا يكسر آخر الفعل كسرة تشبه كسرة الإسم كسرة الإسم هذا هو قال وقال وقال يتق الفعل من الكسر ثم حمل على الفعل ما ذكر حمل على الفعل بعض ماذا بعض الحروف بعض أسماء الأفعال قال ثم حمل على الفعل ما ذكر وقد قال وقال ابن مالك سميت بذلك لأنها تقل لبس في الأمر نحو اكرمني فلولا نول الوقاية لالتبس امر المذكر بامر المؤنث هذا للتبس ماذا صوره التبس صورة لما اقول مثلا اكرمني بدون النون اكرمي ماذا اقول لها اكرمي قل احصل التباس آه التباس هذا اشتباه صوري اشتباه صوري قال ثم حمر الماضي والمضارع على الأمر الماضي والمضارع على الامر هذا تعليل لمن أهل ابن مالك رحمه الله تعالى والصحيح من هذا أنها تقل فعل من ماذا؟ من كسر يشابه من كسر خاص بالاسم حتى لا يدخل في مشابهه الاسم ما هو الكسر الخاص بالاسم يا إخوة؟ كسره بعدها ماذا؟ يا المتكلم طيب كسر لالتقاء الساكنين هذا يوجد في أي كلمة عربية قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا. طيب كسرة في الفعل بعدها يا المخاطبة؟ الفعل يكسر قبل يا المخاطبة؟ قال الله عز وجل أتعجبين من أمر الله؟ موجود. فكل يوم شربوا قردا عينا في الأمر في المضارع موجود. لكن كسره بعدها يا المخاطبة؟ هذا يوجد في الأفعال كسر. كسرة لعارض للتقاعد الساكنين يوجد. لم الذين كفروا كسرة. بعدها يا المتكلم هذا ممنوع فيجب الاتيان بنون الوقايه اذا وجد فهمت المساله يا أخوة نون الوقايه سميت بنون الوقايه لاجل هذا وقول ابن مالك ماذا يضاف يضاف فيكون احتمالا اخر فيكون لنون الوقايه ماذا تعليلان وسببان تقي الفعل من كسر مخصوص وهو كسر كسر بعده هي المتكلم يناسب الاسم وتقي أمر وتقي فعل ماذا يعني تقي التباس على الأمر المذكر التباس أمر المذكر بأمر المخاطبة التباس أمر المخاطبة المذكر بأمر الواحد المخاطبة إن شاء الله إلى هنا ونزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين